إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثم أماماته لا شك أن هذا الشهر هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مدى للناس وبينات من الهدى والفقراء وعلاقة هذا الشهر بكلام الله تبارك وتعالى علاقة وثيقة علاقة خاصة وبما أن سعادة هذه الأمة مرتبطة بفهمها لكلام ربها تبارك وتعالى وشرف هذه الأمة هو في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه عزكم فيه الشرف والسقدة والسيادة والسعادة والقرآن في الحقيقة يمكن الإنسان من سعادة الدنيا إلى السعادة الأخروية فلا يشقى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ما دام مع كتاب الله تبارك وتعالى ولا شك أن الأحداث الجارية وأمراض الأمة وجراحتها وكذلك ما يمر بها من مصائل ومن جراحات هذا كله من قدر الله تبارك وتعالى والخروج من هذه الأزمات وحلول هذه الإشكالات هي في كتاب الله تبارك وتعالى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 يعني قد استأسد عليهم جمهور العالمين الإشكال ليس في القرآن ولكن في هذه القلوب التي نفرت من القرآن وفي هذه العقول التي لم تتدبر القرآن فإنما أنزل الله ربنا تبارك وتعالى القرآن للتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبر القول إذن هذا الكتاب أنزله ربنا تبارك وتعالى للتدبر ولو نظرت إلى تاريخ الانحراف في هذه الأمة ستجد أن عمت هذه الانحرافات كانت بسبب سوء الفهم لكلام الله تبارك وتعالى فإن القرآن فيه الرد على الخوالمج والرد على المعتزلة والرد على الشيعة والرد على المرجع بآيات واضحة بأيات واضحة إذا نحن نحتاج إلى تدبر إلى أن نفهم مرامي كلام الله تبارك وتعالى لذلك يقول يقول ابن قيم رحمه الله وليس أنفع لقلب العبد من قراءة القرآن بالتدبر فإنه إذا قرأ القرآن بتفكر ومر على آية هو يحتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئت مرة حتى لو كررها طوال الليل فإنه لو قرأ هذه الآية وكررها وانتفع بها أفضل من ختمة يختمها نحن نريد إعادة صياغة لقراءة القرآن الكريم وربنا تبارك وتعالى قال ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ثم لما تنظر إلى كلام الله تبارك وتعالى في أول سورة في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا كتاب هداية وكتاب إرشاد وكتاب توجيه وكتاب أخلاق وكتاب تحاكم إلى غير ذلك ولكن للأسف لما حدى الناس عن فهم آيات الله تبارك وتعالى حدث هذا الخلل سنأخذ مثالا واحدا لو أن الناس قرأت هذه الآية لا تحتاج إلى كثير تفسير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 يأمر الناس بل في مضوح هذه الآية شيء عجيب لما ترى هؤلاء الذين اتخذوا أرباباً من دون الله تبارك وتعالى ما كان أبداً ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً طيب إن كان هؤلاء الناس قد نوهوا أن يتخذ الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله فماذا لكم ممن هو دون الملائكة والنبيين حينما يتخذونهم أولياء أو أرباب من دون الله تبارك وتعالى إذا إنما أُتي الناس من قبل الفه السقيم نحن في حاجة إلى تدبر كلام الله تبارك وتعالى نحن في حاجة إلى أن نتفكر في معاني هذه الآيات ما هو المراد بهذه الآيات ما الذي ما الذي يترتب على هذه الآية وهذا في الحقيقة أمر لا بد منه وإلا لماذا أنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن القرآن إنما يقرأ لستة أغراث جمعها أهل العلم في كلمتين ثم شعا. ثم الثاء والميم مشددة يعني بعدها ميم ثم الشين والعين المشددة يعني عين بعدها عين الثاء للثواب والميم للمناجاة والميم الأخرى للمسألة والشين شفاء والعين الأولى للعلم والعين الثالثة الثانية للعمل وهذا الترتيب هو مقصود هو مقصود فالإنسان لا ينبغي عليه أن يعمل إلا إذا علم ولن يؤت العلم إلا إذا صح قلبه شفى الله تبارك وتعالى القلب من, أمراض من الأمراض والأفات ولا يكون هذا الشفاء إلا بالمسألة ولا تستقيم المسألة إلا بمناجاة الله تبارك وتعالى لكن نحن نقرأ أو البعض منا يقرأ طلبًا للأمر الأول وهو الثواب. هذه من المسائل في الحقيقة التي تحتاج إلى نوع تدبر وإلى نوع تفكر. انظر، نحن بداية في حاجة مسّة إلى تعريف مصطلحات القرآن للواقع المعاصر. يختلف الناس في توصيف في توصيف ما. في توصيف قضية أو توصيف مسألة أو توصيف قناس أو توصيف تصرف ثم نبحث في الكتب عن هذا التوصيف والقرآن ما ترك شيء قلوا إلى توصيف القرآن في بعض الحالات مثلا وإذا قيد لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء هذا الكلام يقصد به من؟ يقصد به أهل النفاق، وصفهم ربنا تبارك وتعالى قال: ألا إنهم هم أسفهاء؟ ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد عدد من الأيات سيقول السفهاء من الناس؟ يقصد بذلك من؟ إذن كل معصية تؤدي إلى النفاق أو إلى الكفر هي من الاستفهاء، وهذا هو تعريف الاستفه في القرآن. نحن نحتاج إلى, إلى هذا فهم. إلى توصيف القرآن للحال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا توصيف لحال المسلمين هذا توصيف للحال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة إلى آخر هذه الآيات هذا توصيف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان هذا توصيف للمؤمن. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هذا توصيف له كل هذه الأمور نحن نتعايش معها نحتاج أن نتربى على توصيف القرآن لأنه توصيف دقيق ثم بعد ذلك نشرع في فهم علاج المشكلات الحاصلة والنوازل الحديثة فلا صلاح ولا فلاحة لهذه الأمة إلا بكلام ربها وباتباعها لسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك مسألة تدبر القرآن مسألة يعني من المسائل المهمة، وفي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نتدارس سويا كيف نتدبر القرآن وما هي مفاتيح تدبر القرآن والحياة السعيدة فلا يعني سعادة في هذه الحياة إلا بالقرآن. ولن تتأتى هذه السعادة إلا بمفاتيح لابد يعني نسلط الضوء عليها من الناحية العملية وإلا ما الفائدة هذا القرآن موجود وهذا القرآن مكتوب ولكن لماذا تقل منه الاستفادة هذه الأمة يعني في الحقيقة كحال مريض أصابه داء عضال ثم يفتش عن دواء وهو بين يديه ما بينه وبين هذا الدواء إلا أن يأخذه أن يتناول هذا الدواء هذا الحل الموجود الآن الأمة تمر بمراحل صعبة من تخلف ومن رجعية ومن التباس الحق بالباطل عند كثير من الناس أدى ذلك إلى ما نره ونشاهده والناس تبحث مرة يمنة ومرة يسر في الشمال وفي الجنوب والشرق والغرب وفي الحقيقة العلاج موجود بين أيدينا لا ما بيننا وبين العلاج إلا أن يتناول هذا العلاج التناول الصحيح الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لنا كتاب هداية وإرشاد فبين الله سبحانه وتعالى سيكون الكلام كيف أو مفاتيح تدبر القرآن ومفاتيح تدبر القرآن تدور حول ثلاثة محاور القلب وهذا أمر من الأهمية المكان وبما أن القلب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فهذا يحتاج إلى لوازم، يحتاج إلى خطوات عملية. مفاتيح تدبر القرآن عشرة، مفاتيح تذبّر القرآن عشرة. سنتدرب سويا بإذن الله سبحانه وتعالى ما يسر الله تبارك وتعالى من هذه العشر في اللقاءات. يعني القادمة لكن نحن نحتاج إلى ختم التدبر إلى ختم التدبر الإنسان يكون يعني يحتاج أن يتدبر هذه المعاني وما وماذا استفاد منها؟ لأن كما يقول يعني الأئمة وكما قال ابن هبيرة رحمه الله أن أشد ما يقع فيه الناس أو أشد من أشد الأشياء التي تجعل هناك حاجز بين الناس وبين فهم القرآن وسواسة الشيطان أن الشيطان يحول بين الناس وبين التدبر من باب التورع ومن باب عدم الجرأة على القرآن القرآن كم آية 6236 آية آيات الأحكام 500 آية ومعظم هذه الآيات آيات إرشاد ودلالة وترغيب وترهيب وهو القرآن نزل بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى كثير علم في الأعم الأغلب لا يحتاج إلى كثير علم فلما قرأ القارئ فورب السماء والأرض قال العربي من الذي أفضب الجبار حتى حلف واضح وهذه المرأة لما قرأ القارئ فخر عليهم السقف من تحتهم أخطأ. فقالت من فوقهم هذه كانت امرأة عجوز أمية لا تقرأ ولا تكتب إذن المسألة مسألة مهمة ولكن الشيطان يأتي على معاني التدبر هذه ويريد أن يقطع الصلة بينك وبين تدبر إذ الهداية منوطة بتدبر القرآن. ومن هنا تأتي الحواجز بين الناس وبين تدبر والتفكر في معاني القرآن بحجة التورع وعدم الجرأة على كلام الله تبارك وتعالى وفي ذلك يعني تفصيل ويحتاج إلى بيان وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الاقتراح المقدم اليوم أن تكون هناك ختم تدبر الإنسان تكون هذه ختمة خاصة معه قلم ومعه كراس دفتر ما فهمه ويسأل عما أشكل عليه وهذه إن شاء الله تكون بداية إن شاء الله موفقة وأولى نحو تدبر معاني القرآن ونحو الحياة السعيدة وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته